إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فرام الدل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد حبده ورسوله اللهم صل على محمد بن وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بصان إلى يوم الدين أما بعد فعندسوا جميع ترسيخ القرآن كالكريم كآه برسك أن أعوه الله رب الله بناء آياتك من سورة الصف سورة الصف وصورة مدنية وعيك أضل إلى المعاندي أي كان لتران صور كمدنية ما عناك من الضارة سورة دان الجهادك دا. أيها كهد لها نبينا ذا إنه ينبيه الإلهينا و أيها قال الله تبارك وتعالى بسم الله اللهم إبعي سنكو بلابنا الله سوء الرحمن نحرس تباللارنكو سفايسا الله سوء الرحيم نحرس تيسى قرسي خلق بي سوك صباح لله الله, الله وحاء التصليح صباح بي. ما مخلوق في السنوات في عيال ككس بنهادي وما المخلوق في الأرض بو ككس بنهادي وهو اللهم العزيز والله الغالب كالحكيم حكم الدبرا يا أيها الذين قد كآمنوا حقا ربما يينو لما شئ درت يسمحوا يهي تقولون أضروهات غيران ما شئ لا تفعلون أبنى السميني كبيرا وحاوه إن هذا المقتل من جهة المقتل حق عربة إن الله اللي أبت سوحى كوهنا دي أنت قولوا إنك ما شئ إن الله الله يحب وجه اليه الذين ضدك يقاتلونك دقال في سبيله الله جدك سنقول دقال لما صفا صافينا حاليهم كوه صفيا أنفسنا ففي الكودة ka annahum haalele midiihim bismi bismaha soo marsoosun lai skulde kiiei nadaga allamaa surat-dan imam rahmat il midi ya gayrkod vaheg uuliai sababu lhuzul abdullahi rasulka kamidaha uugli riwanche kaisa nadamnaha saabab rasulka مرقا سوى عنه لأيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب لله يا رسولك انت أبت لسوله ديكرا أعماش إلى هاي حالك وغجح لي قف مغمده هم يستيقين رسولك الله سعيد روني الله سعيد روني الله سعيد روني من سورة دارة مبدو الأخي tirmizi waxa ku sugan waxa miri intay suursanay law na'lamu ayyu a'mal ahab ila allah illa amilnahu hadan qaralafayn a'mash amal ka ilaahi ugu jecel yahay wa samaylah dad fahmi ilaahi qaralahay markaasa ilaahay suratan suudajay adu ayna habas مركي هره المؤمنينتو وعيبيه جيرين وحان جلالا هين ان الله ما تصو اعماش عملك او جوجلي هي سيان عملك اسو سمينه مركي الله او شيغى اعماش عملك او جوجلي هي كاسو ان قومين لكم يو ان شكيتو جيرين يي جاهد echeek soo degay aya bakay gabal hooga qibsaday markaas la qanaanta saasirta ila haaf tuuhu yiri ayadu wa in qul ayadu wa dirid ilahay ku diidayo إن عملك أغشق إضاءه إلا إلا هوا عماش عملك أغشق إليه صبع لله الله أعطى صبيح صديمان مخلوقي في السماوات إلى ريالك كسو بنهادي إلا ومان مخلوقي في الأرض ذلك كسو وهو اللهم العزيز والميد كغارب كهوتيس من المرطة الحكيم والله حكمت دبلاً <سؤال> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ دَدْكَ عَامَنُوا حَقَقُّوا مَيَنُوهُ لما شيء درت يسمحوه تقولون اقبوا هذا الليلان ما شيء لا تفعلون عدني السميني كبورة وحاوين هذه مقتاً وجهة مقتاً حقاً عرباً المقتل أشد البقدوي عرباً يتكعبوا دراناً ليرا مقت عرب دران وحاق هذا عند الله الأبتيس أن تقول إن أتكو هذا الشهر ما شيري لا تفعلون أدنى سمينه إن الله الله يحبه لكم كأليه الذين بدك يقاتلون الدقالما في سبيله الجدك سكو الدقالما في صفا في صافينا أنفسهم حاليه نففي الكودة والصفان الدقالما في kanam hala limidhihi ma bagalaba bunyanun bismi bismaha saw marsusun laysudchi ilahi wa inas subhanahu wa ta'ala wa hu dhiya yaqafkun turah balan aya tan waraga bal waxa gali shegey urumada salafka kamida ay ku tage qof ka abu wax bal qado ila waajib ku taa inu fuliyo qof ka abu wax bal qado waxa san sameena waxa san yeele waxa san dhaha waajib ku taa wii urumada wa wa welchi خباب قف وقبلن قاضو اوبل كان كان سبب تيسك وقام وغا اتصارهم معني دوام ما اتصاروا واحد فين غورسو مهرك iyarima wa hada an qabki abu hublan qaday aan xuquuq ugu yeyo ismiidaye mar hada ba ba lan qadbo waajib waxaagu waa iney ku sidoo wuxuu leh hifdku waxa sidaas oo kale to ay ku jeesey kholoma rasu hadiska bukhari iyo muslim hadis ka saxu timamaya qof waxu hublan نبينا صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاثه منافقه علامات اللغه كذب اصدق اذا حدثك كذب ماركو شاكين وهو بينكم بار واذا وعى اخلف هذوح بلن قادر بلن قادر كبها واذاتم hadii wax lagu aaminayno aman masuriyad aman maal aman sid wa khiyan marka maamadaa aramat murafaq madgo kunti maamay sallallahu alayhi wasallam qof turaq balan qaado iyo saloofiin xara wileyda culimadaas mar banana in turaq balan qaado daayrada balanqaatiy kabah waxa balanqaad waa wajib imam maad ka sabruu iyo wala kala qaada marka qof qof خبي ماشي قوقي قمرك راهب او واخا ويه سيدي اميثالني وعين غورسو ماري و بابا بل و لكن العلمي <سؤال> بلانا وكارنا وحيدا يريدين بلانقات ووجوب مكانه واسمه لكن كثير من الناس لدينا مركات في رضا بلانقات كإن لأوفي واسمه ونقبلا ويجب نمانا كمات بارا حايا الإلهي له إن كنا يبغت من تولى بلانقات ويسان سمعين ما صلى الله عليه وسلم علامة منافقه وكتلمات كدبنا إله ووحو الشيخي إله ووحو مكعري يهي baka dagaalana ayagu safan safka karawayreen safka waxa uu rajeyay in saas ila kusimay baa uu saf qayb uu soo horay qaybadan bay sida safka salaad oo kale waxa weyn ay mala galtaas wax in keneen wax yiraadeen safka loo leeyay ciidda salaad digina allah tabaqad قالوا كلاماتنا وجدوا الجد والصراحه سيفقن مع قف مضغالك وقالوا او سوقنا وسحرارينا لغا هدو اي سيفا فيي سدا ساداتو لوصن ماي لغا هدو دات سوغ او سيفا دغ حسن بيغاس لاقي سايده اسو دغيم طفاس فو قال تعالى إنا روحيه لله الله وعاء التصبح صديق ما مخلوق في السماوات إعربيال ككو سبنادي وما مخلوق في الأرض دول ككو سبنادي وهو اللهم العزيز وعمدك غالب كالعكيم وحكمة ضدان يا أيها الذين تتك آمنوا حقر همينوا تقولون أبوها قليلا ما شيء إلا تفعلون أبناء سمينيك خبروا وحا ويناداي مقتل من جيتي مقتل حق حربا إن, ان الله الا انت سحر واي وحا كو اهابي ان تقولوا ان قور صار ما شيء لا تفعلوا بعد ما اسميني ان الله الله في سبيل جيتكي سنكو دغالام جيتكي سنكو دغالام هل من الله تعالى بالمحدة إناده المؤمنين وحوياً آيات دوار وغمت إلهي موهور رمع إنو جعله الدوميس المؤمنين تا. إذا صدفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوضع مركعي سفتان الدومار المؤمنين أيبوك هر إمانيوك هر تري أدو بإلهي قوة الدقالك يقاتلون في سبي الله يتشتك على ما كنت دقال لما من كفر بالله بك ان تكون غير دين الله دغالما لتكون كلمه الله هي العليا دينك على انه كل نقضه ودينه هو الظاهر العالي على صائر Adyan واحد لا ادغالما ان دينك على ديما كسره وروطه كل على وهو كل ما يكون قفوا انه نظروا حق الله Dadke Irehei kukufi, Irehei u noadakallamo. Lalo, uceedele Iawohu, uda kallama, noadakallama, noadakallama, noadakallama, noadakallama, noadakallama, noadakallama, noadakallama, noadakallama, noadakallama, noadakallama, noadakallama, وإن قالوا وذكرنا نبغا صبانا وشيخ وما بقى, بقى موسى نبي موسى الكويري لقومه التركي يا قوم تركيو إما شيء ديرتي اسم قويه تخدموني عاقب ويدان والحال محابيدي ويدان قد طلعوا رقدته اني انا الرسول لينجي على صوب دي رينان هاي ايديكو يدينك حدين ويسو ديري فلما ازاقوه مركي كل احدين عن اتباع الحق مع علمهم به حق انه رعان مركي كل احدين ازاق الله قروبهم قلو انت عن الهدى هنوكو كل والله الله لا يهدي المهنوني القوم قوم كالفاسقين باعبال لكبحي وعد وقت مريم ومضى به الشيخ نبي الله عيسى أولي لعيسى صاحب مريمه إلى مريمه يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل إنه عنها الرسول الله إيه جيب يا الله صوت درانا هاي إليكم يديكم حج إنه إيه صوت درانا هاي مصدقا حالا ما هكير همين يلما كتابك بين يدي هلت إذا كنت سبنا من التوراة التوراة حالا يهيان همين ومباشيرا حالا ما هميكو بشارين رسول كاسو يأتي إمانا من بعد عنك قدالكي رسول كاسو اسمه مبي, مبي عيسو أحمد و أحمد و هي هي. فلما جاءهم مركو النبي فلما جاءهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو ضدك أليمي بالبعينات خنشورهم عبعق قالوا غالظي وحي هذا وحن سحر وفلفل فلفل كاصة المبين بسكعة إلهي وإن سبحانه وتعالى قلنا أدور ربيا أدونك سي رسولك سي كريم الله مصابن عمران مصيحنا عمرانها عليه الصلاة والسلام طونك سي نكويري محاطي إبايداني ذي كي يؤد إنا نهاي الرسول الله صادره حاطي إبايداني وقال موسى ورد كرنابك سوماً ومبدع له الشيخ إذ وقت قال موسى مبي الله موسى وكويني لقوم التركيس يا قوم التركيس يولي ما شئ درته سنقول يا هاي تودونني عبئي ببيضان والحالم حابي ببيضان قد تعلمون حدوثه أني أني رسول الله إلقي الله صدر إلىنا هاي إليكم حق معنيه هو حي قا وها قوسان تسليمو صارسيوي الله عليه وسلم وكذلك بدك دعاء ابدك وييريو وحي رسولك هو ييري جيري اوه اه اله الكرييه هل اعبود دينكي سنه لوو ضقمو وا صارسي وها رسول كان لا جا صارسينيا وها دباتا وكسو غاري غاري تلكيز إيقين كذب وأما حصولك إن الله أمر يصبع ما يريوح عليها ولا لها بكاوريوه صوشها يلللأزمها أيها بوالب لي بيواصفها سأسلم صلى الله عليه وسلم سمسين تاس وقاتل وانا كباكمت ورسولك ليجري صلى الله عليه وسلم رحمة الله على موسى محارست على النبي موسى قركي لقد اذي باكثر من هذا وحال لقيت ديك اني لقيتكم فصبروا وانصبرت صافي الالهي قال موسى محارستك بكم ما انت اني لقيت يمتك بدن الله بي وانا صبرت مركا وين فيدت حدان كان الى هيو كف بي يدك المؤمنين تاع اقنابك اني siras oo kale adoomada ilaahay ee duhaab ay warasato anbiyaaga ee nabadi taxlo ilmigi ka baxlay oo dadka gaasiinayo amr ay wixii rasuulku amri jiray oo ah allah kaliya halaabudo diinkiisa halagu dhaqmo wixii rasuulgu ganti jiray ka digay shirkiga iyo bidcada iyo fisqiga ah dibi dalabiba way ka duwan tahay qof قفل منه الاقلي ودبي ادوي لكن هضرات ددكه ددكه وييريا و هي رسولك ويير جري صلى الله عليه وسلم او اكل الله كليا الله عابده قال الرسول كيس شر الالهه لو ماخمو كو مو اس الله بها و هي معنيه قد وما خلقت الجن والانثى الا ليعبدون اله يبقى شهوه او امور ان هي اسغا عابدات ذلك ان امر الذين الله كريس لعابده شرك لا تغتغ شرع الرسول كي سو ديبي لا راعيل بدعه لا تغتغ باعدي سنه كان سنه فيش لا تغتغ اكد ايات يا افلا غادو اضلوا وحد غان هذا وحد ورتاك انتهى واكتاب لي يا خي ما بدي الاه كميه يسر ابو ري قصرت وسناطي دمك يا درا ومئات وي تنلباد نصي رك دون وحد لميت قد قد صحف افروفي قد أنا أدامك وكو حمومي أنا قررح الدنيا منه قفك الدعاية دفوري الله كان يهلع من رضادك رسولك الله رضعه صلوات الله وسلامه عليه قف قرع أفوف يولميدي وعوهيان وطعب أعيكم بك الشقينا يأيه وحكمة تنكر تعسنا وإنه قائده قف إلى العين سبحانه فلما زابوا مركا إلا وهو أي عن اتباع حقي مع علم به ويرحفظ أيديو حقي قرمه يا كل حقي كل نبي من غير من اسرائيل الله قلوبهم قلوبته دي إلهي اللي حيو عن الهدى هنوكو كل حيو الشك والخيرة والخذلان إلهي مهدد جي قلوبته دي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 qabilakara wadalumadiido haq abado lidido wa qasaa waha ilahay ku qot aqala ya quluta marka وهو قصارك وصغناطي والله الله لا يهدي مهنولية القوم وضع الفاسقين وضع الفاسقين وعندما يقولون الفاسقين ببنان هنونه قالوا ببنان هنونه ايب دعنا إلهي ومشيكا فاسقا مهنولية حلو حلوله تجده قف قدر إلهي قدر كيس ايبا فو محفوظة ابو قرن تهين انو كبن طب قالوا نماذا فاسق نماذا قف قاس إلهي مهنولية سأسلوه تجده وإذ قال إيسا ويدكر مريم ومدع ذو الشيء إذ وقت قال إيسا نبي الله عيسى ويده إيسا ابن مريمه إلى مريمه يا بني إسرائيل ويد بني إسرائيل إني أنا رسول الله إليكي الله صوت درينا إليكم حق ابن إيس صوت دري مصدقا حالما يكير حمين يلرمى كتاب بين يديه هلت إذا قصبنا من التوراة، التوراة حالاء يهينا خلصه ناضي مصدقاً حيث المعنيه وحيثه مصدقاً سيدي التوراة أي شيكتين أي أريد ربع توراة هو أكو تغير إلهي وإنه هو خلصه أدير الدوار النبي اللي إلى النبي إيسي النبي إيسي سيدي أي شيكتين يهي نحينا على عمد التنفي وحي على امرته التوراه وخطا خط ليس لك الا ارنتي وشا سيده بضبه مصدقه وصح اه مصدقه المعني بظا سيدي اي قول ده اي قول شيته تور اه, آه. يعني التوراه قد بشرت بي وانا مسباق ما اخبر عن العب فعلي هو حاجه بشانه انه شيته ان ايمانه تورات سيدي وشته يعني هو وهي النبي الله عيسى ومبشرا حالا امه كيكو بشارين اياه وقالا اصادره بالرسول الرسول رسول كاسو يأتي اماما من بعد انك جلالكي رسول كاسو اسمه مبي عيسى احمد او اياه تنكلا التوراة انك اي شابتان انا حدا رسول شيكو مبي عيسى وحان دكعو بشارين او وقال اكاد دمجا اياه رسول مبي عيسى احمد احمد نوام ما بين محمد صلى الله عليه وسلم ما سميت كميت بخاري يقير كيف يكون سنتي مسلم انتبه ناب يقولوا يرسل الله عليه والسلام ان لي اسماء اني قال اني لي ان لي اسماء اني قال لي انا محمد اني محمد لي وامن ان طال وانا احمد انا احمد الهيران ويرنا رسول الله عليه الصلاه والسلام احمد الحامد انت الهي محضك اللهم انت مرو اه لكن نبي محمده في السرية تحديثه وكتابه نبي محمده يروى أنا أنيقا الماحي الماحي أنا الذي ماحي قاسه يمثل الله والله قلت ارتراب به سببت يسأل كفر كعلمات الماحي وحلولك يروي كفر يا ألقب بعضنا هذا ما لكن دبي يا قافر دبي المنبي قافر ومن يقفر الدنوب إلا الله وإله ليه. واستفام إنكارها وأن يقفوا الله عنها عن لا يوجد أن يقفوا الله عنها نحن نقول أنني سيد سفاة محاولة جهتا فإنه الله يدفل الظروبه إلا أنت يقفوا الله عنها وعسروا لأنه كفك وعوه إنه إلهي كعب صدق ونو مقعا سبحان نبي روحي رسول الله عليه وسلم وأنا الحاشم الحاشم عليه الضويل أبداً ملا صوتنا نابد الثقاء فصيري الذي يخشر الناس على قدميك عنيك قدر كي عادتك لصوشينا وقياميه قدر كي دعيه ويقوله مجأ أفراده وي. مجأ الشناب وعن العاقب العاقب على هاي المبه حلو رجل العاقب فوايضا مصريك يقول سوغان تاسقاء فصيري صلى الله عليه وسلم والعاقب الذي ليس بعده نبيك عاقب واطوفك آه بكدم بيك وعن نبيك المبيض أغطى فيه شمت مقع ما علي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دربناه ونضينا لك احره قل فادينا إلى شمت مقع النبيك بالشيخ شمت مقع كليه الشيخ أنا قول محمد كليه كي لكن اضياني لأنه عياتيه كفرانه كوهن كاهر وحوهن قال قول ليه مقع يضر الشيخ واترين حبا حبا مترين بلقب محسا حبا مترين نقعيتو يا اوغال كتا قالا قرول لي دا سبحان الله صلى الله عليه وسلم و لله سبحانه فلما جاءهم فلما جاءهم فاحك قالوا يريدنا لا بابا ولا يريدنا انك فلما جاءهم نلعس مركوهين الكريب بالأسرائي بالبينات حكاين عبعط مركوهين قالوا قال رب الوحي الهدين هذا أي المجيء به وحنا الولايين صح وقال فالمبين معناها اللباء فلما جاء الناب المحمد صلى الله عليه وسلم نبجين نقول بالشارعين نبجين نقول بالشارعين بركوهين ومضقي بالبينات حكاين عبعط ا طول صاحب و باسوري يا اين قاروا الكافرون من المشركين وكافر من اهل الكتاب داروا اي الكتاب والمشركين وحيره هادين هذا اي المجيء به وحنا لوليمه سحر وفلفل سحر كاس ومبين السخازيره قال قاله تعالى وحيره وعيد قالوا اذكر ما ذكرنا وما اِذْ وَقْتَ قَالَ <سؤال> مُوسَى لِلَّهِ مُوسَى الْكُبْرَى لِقَوْمِ طُنْكِيسْ يَا قَوْمَ طُنْكِيرِيَ إِمَّا جَئْتُ بِسُؤَيْتُ دُونَنِي أَبْنِي دِبايدَا وَالْحَالُ مَعَ أَبْنِي دِبايدَا قَفْتَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ إِلَهِكُمْ أَمَا إِلْهَكَ اللَّهُ سُودِرَ إِلَيْكُمْ حقاً لفاعدة سمارك إكالي أحداً الله الله اللي هي القلوبهم قلبي يالكودا. والله الله لا يهدي مهنونيوه القوم قوم كالفاصلين باعد إلهي كبحت وإذ قال إيسا وذكرنا ذكا صبراً ومداد وشيك في الوقت قال إيسا من الله إيسا ويري إيسا هو صحيحن مريمه يا بني إسرائيل يا بني إسرائيلة Inni ane ka rasulullahi lirgegi allah soab dirai Aiyyana hai Ilii kriidin ka Musaddiqan alamahe midhumayin ee soab dirai Lema kitaab ki beide yedde yehurti dakud suhna Aaliga horti leseudde chii Mina Tawrat taurat haalau yeh Kitab kaasu Wa mubashiraan alamahe ki kubb shahein ee allahe soab Bir rasulina kubb shahein رسولك سياتي امارة من بعد عليك قدارك رسولك سو اسمه مجي عيسو احمد دعو فلما جاءهم نبي عيسى مركبو يمي ضدك فلما جاءهم نبي محمد مركبو يمي دهم ضدك بالبينات تجوين عدد مركب نبي محمد ليمي صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا وحي رهدي هذا Ailm jii'u bihi Wa alalehi sihru wa falfal Falfal kõmubilu nuska'a Kala ta'ala ilaha huyili Wa manahad keba Adlamu ka garda rabadam Min manqaf iftana ala Allahi kebib Allah kubayna aburtae Wa alhaalna kubayna aburtae Hüa sege yut'alabu Yaira l'islami islam Wallahu Allah lai ehbimah al يريدون دونا بالين تو حي أن ليدفي او يدفوا الى نور الله اله النور كيس اني دنيان اي دونيان بافواه افف والله الله ما متم نوره نور كي سوامد كي دم ولو كره الكافرون قالوا حبب صبين هو الله الذي وامدك يرسل صوت إليه رسوله ورسولك إساء بالهدى علم نافح الله صوت إليه الحق عمل صالحة ليظهره إلى هيئة الدينة الإسلام ككسر مريدك تهلم على الدين الدين كله دمائنتيس ولو كريها المشركون قالوا همقب سدنا الدير رباني إلهي وحنو الشيخ سبحانه وتعالى اتقف الهي <سؤال> قبعا او ارتقف كظلم بغانه يساكري اضوام الله برمارك الله يسكوه درامان لا يسكوه جائيه اضوام الله قوى الله الظلمك اضوام الله قوى الهي وين اقبع الشاعة الهي لي ومنح اتكيبه واستفاة من كاريه يعنيه هو النفي ولو النفي قصير وين او يا سبحانه والتعالى ومنح اتكيبه اضلمه كظلم بغانه ممنقف افترا على الله الكذب إلهكم بين امور طيب بالنسبه للشريك والولد اليه ووصف اياتك بالسحر وكوبره وتفوقه بامور طيب بالنسبه للشريك بالنسبه للشريك والولد اليه ان الله نسبه الضريه شريك ووصف اياتك بالسحر اياتك يصيروا كتب مع وصفه فاسويه بين ابو والحال ما بين ابوته هو اشي يطعن لو ييرى الاسلام الاسلامي و هو لو ييرى و هي ترى الله ك ابو ري ورجانسه مركا سترته هي افتراء يعي دينك عايب لا والله الله لا يهدي مهن القوم قوم كاظل من كربره قوم كغالده غالمه نغو كدرى يا إلهي قبعنا نورنا يا ربي مهمني يريدون واحد دولي يغلق لانتا الصراح يغلق لانتا فيهم كي سيصير صورة الطوة يريدون أن يغلق صورة الطوة صار ترمنا الله الله يريدون واحد قالة دولي يغلق ليدفعوه إلي الدميان نور الله مور كإلهي بأفواله أفافيالك دميان إنه أفافيالك دميان نور قالوا القران كيسننه الوحي وديين دينك هو نور الله وحقوق العبيد يا شرك يا توحيد كفرك يا ايمانك بيد يا سننه حلاله يا حرامته يا بابي فسد يا معاصيده هو نور فقط وحي لا مو كتاب كيسننه لا مو تف ما علمت المول ما لا اكو كل mugdi ay ku jira na dama le mugdi si da starad de si ay mu ta di xaylay ku furayan diinka babko walay beksanya oo ho maraya anbiya ilaahay ayya si ku tilmaamay ya ku tilmaamay ya majnuur ku tilmaamay ee diinka di ku ماك عيالك انظم ايقوم بحين والله الله يتمنى كي يديرك لا يدير اياه كي يحيرك الان ابوه ايا اينا يفارك ما اياه الاسلام نرى اسلام نرى انساس الله قدتك اوه ماكاسم ضدك اي مقضان قفك بحشو دينك سيد الله اعيو ايو ضدك الدين ان ضدك بحشو ده دينك اوه ايوه اللي ضدك وضع ننعك ko yaradan tolka yakal taana bixda looga jiree waxaan waa lagu eedoobayay dab ee dhimbil weeyay farao guguun oo ay diinta ka calaamaysay raba Nabiga Mustafa xooti maamay sallallahu alayhi wasallam waqtiga aakhiru zamanka laga دي عياده لوفريه ولا افلاك دينيه ادينك لولج تجيه على ودي صاببليه ولا خرقمه تيريه لكن حدطورتنا دبلعانات معنات دي لاوضه خبال حيتنا حنغطو حيتني ارا حايرا روح مخاير واحد كديفيدا و كلها يرض ضومها معرفه العمل سيد حديث صحيح مصر كقع عضه اقروحا اللي كان يا اهل <سؤال> جنة طف وضرب بطنا ضيفات بدون كلام ورقص وضحنا دا جاط تا برحامو طه هبل <سؤال> ديل تا و اهل جنة سو سفرى مركا ساخو ادم هالمره بكبوسه wernaga و dibuma ku soo maray ka soo mara ka soo daara may digina soo mar waxa ma la araguhu helay ar wax dib ma haysta suleeman marka waad mahabib doonta ha ka xishoon diinkaaga ana ka arga gix ilaahu khayri subhana ما شاء الله كون شيخي حافظ كو قف قرهضه افوفيه قال افوفا برحمه منك الى كل دين السعه عيده كاس سبحانه والله الله متي نور نور كي سوامت كي دمه استرا ولو كني حبه قبلت قال كافر قال تاس قال alla huway nu iridiyayda ku furani rabaylu kadamiya ya ilahi ilahi sasa benale soma tafka kulama kargaru deenta firigarin benale ilahi in to الذي وامك ارسل صوته الرسول ورسولك يسلبن هداه الله صوته والدين الحق الدين حق على صادر هل كان او سان كان بين هداه الدين حق هاي الصوره وقول وقصه شرح يحافظ حق تقولها تقولها كصوفي صوره صور التوبه مركو هو ما جاء به من الاخبار الصادقه والايمان الصحيح والعلم النافع بعد ما شو وحوي بحل ورجيده وحل ورجيده ويرى ما جاء به ورسولك من الاخبارات صادقه اخبار توران القران والسنه يخبرون اخبار صادقه ابكاروا ابداع حدكتم هده تقوم وحدكم الى يرضى الله ورسول اخبار او صادقه الصحيح والعلم النافع Dinu haakne maha, lure tede, jah, akmaru saliha, asahiha, annafiqa, fiduunia, akru. Ja lure din kahaha, ja jah, jah, saliha, tu saliha, annafiqa, tu fiduunia, on solasobdele rasulk. Allah? الذي وافيك ارسل الرسول ورسلك صلى صويري بالهدى العلم النافع وصحيحا نافعا يا ايمان والدين الحق حمل صالحا الله صويري ما الله ولا صويري ليظهره دينك الاسلامك اله وككل مريو كسر مريو على الدين, الدين, كله الدين دين كل دمنت انت دينك الاسلامك كسر مريو ساس اله النبي صلى الله عليه وسلم Welo, keriħa, avanne enn, al-muslikuma, islam. bala, ifta'ra, avurtaj, alalla, illa, duši, illa, keriva, bam, bin sheri, kiwall, ureddi wa ayya an niswain oh ilahi wa in inu sharik lay inu arur lay ama saw was fi ayati in ayati sa wa ayya sihir logat al wa bayta wawi wa abuka wawi ila wa'i subhana walhal qaf cakeh dhul walhal maqub ayortayde Hu wa Kofka yut alubu yara ila alislam alislam nimu wallahu allah la yahdi man niyu alqawm qab adzal min algardara yuriduna galad wahay dunay balimta galad la rejeeda yuriduna galad wahay doyan li yudfi an yudfi ila aldunya nur alahi nur ka alislamimada ah o a kitabka ya sunnaba b f f r ko bay wallahu allah مُطِيبُ النُّورِ إِنُّورُ كِ سَوَاعِدِكَ دَمَايْ سْتِرَا وَلُكَرِي هَلْ كَافِ لُونَ الْغَالِبُ حَمَنَ بِعَادِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي وَمَدْكَ أَرْسَلَ صَوْتَ دِرَي رَسُولُهُ رَسُولُ كِ سَبِيلُ هُدَى عِلْمٍ نَافِعَةٍ وَدِينِ الْحَقِّ عَمَلُ صَالِحَةٍ لِيُذْهِرَهُ لِسَادِ دِينِكَ سَلَامُكَ أُغَا سَارَ مَرْيُو عَلَى الدِّينِ دِينُ كُلِّ دَمَامْتِ وَلَوْ كَرِيها يا ايها الذين بقوا امر وحذروا مينا هل ادلكم ما تصيا على تجاره غراث تجاره ستنجيكم من انكباد باذره من عباد على حديث هداكم دليل من مؤلم شركه عموتيا توردوا روابط مينا الى بالله الله ورسوله اله رسولك سنا ورمينا وتجئوا وعد في سبيل الله الله وتجاهدون أحدكم جهاد إذاً في سبيل الهجة كاللح أدينك على أن يكون نغضب دقال الله أيضاً بأموالكم ماليالك إننا تكون جهاد إذاً وأنفسكم نفافيالك إننا تكون جهاد إذاً ذلك أي ذلك المذكور كان لصال شيء غير من الإيمان والجهاد إيمانك يا جهاد آخر لكم إنه خير بلان من كل شيء إنك خير Inkumtumadin ta'ala murayya wahaqti. Yaqfir Lakum Allah wa in Dafah markat waidalu qihad, Dhumuba Qbabi Alkin, Yafirlaqum Allahu wayyin Dafah, Duruba Qbalkin, Wayykum Allahu in Ghirina, Chamaatin Bairikad, Baha So Tachiriya Sala Mintati wa'jada, Al-Anha wayah, غريوه باييبا تا وناكسن غريوه اسوفي چناتي عدني نجاديك چلوينكي سبخلو ذلك ايذلك المذكور كالصوشيبي او من كفرن الدروبي وادخال التماطي الدروب تليخود اخا چلوين لسكيريا 1500 وله العظيمه ويننبران واخرى واقع نعمه والقوم عليه سناط اخرى نعمه اخرى نعمه كلا نعمه سوت حبونه تعيشه نصر القرقاره ليس مع وقال الله اني تغى غرغاره نصر من الله الله حد سكاها ابي يا وفقه القول يا فرط فتح قريب دول وبشرنا بجسومان وبشرى القلب مننا ضفكم من انتا الى انه سبحانه وتعالى Sa albadu maddeema ayu u distan si ay u saneyaan irej ay aqam su dexiye horashaga adalka ilaahay jexiliyay oo tanaba lugu galo adabta looga badbaado oo habbi lugu qanaacsana ee mu'minintu amwalahum Nasi on jomal on ribi ki시에, ollaас suhtes ei jомина Donald 49! See mesele sindi. See, jad ofneerusvas 없는 lohuuh tradedöstывает on tunnastuv tigare 진짜 petimuse see ei needрас numeroid väliteles jaid on olden to whatevsel Jahkas tegaremas laad. otraid fore pullea وخبريه لفظا ضربيه معنى تمنوا جمله وهي جمله خبريه لكن معناها طلب على جمعنا اي امنوا ومهيوا سكتت لي يقصدوا التجسيميه لطلب وعوه للضربيه المتجسميه مجزون بالضرب المتقدم ضرب لويتون نوره معناها كتاه طلب تمنون بالله الله ومهيوا والرسول رسول كي صرميه وتجي يدوا جهاده Ja laffiga, tulla vaha, kallel, tu minu nebile, alla, frumajeneida, warrasuri, resurki, sa frumajeneida, ja tugehi, tugehi, et tugehi, et tugehi, et tugehi, et tugehi, et tugehi, et tugehi, et إن إلهي <سؤال> لغمية جيدك سنبت جهاده خير لكم إنه خير بضل من كل شيء إنه خير بضل كأسا وحول بإنه خير بضل إن كنتم أداتين تعلمون إله وحبته يغفر لكم الله وإنه نافة إن تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل حباب إلهي لغمية جيدك سنبت جهاده يغفر لكم الله وإنه When you think of Allah in Delinea, Channel Given, Beraha Sothe, Sona Yo in Tata, Wistil and Harwia, Wamasakin and ذلك الى ذلك المذكور كما سوشير عامل غفران الدروب وادخال ان دروبته ليس كذا فجندوي ليس كرير الفوز ولذا العظم وينبل واخرى ولكم ايرث الناطي نعمه اخرى نعمتك ايرث الناطي النصر دجره ايرث الله وفتح فرشو يقول أيام إيسو ناطي فتحك أسو قريبا موي وبشر مبشار أنبك سودانا المؤمنين مؤمنين توا بشارع قال تعالى الهوحير يا أيها الذين ضدك عامر وحقركم إيهنا هل أدلكم أن تصي على تجارة القناة؟ تجارة أسوأ توجيكم إن كبت في شهرها ذا سوتونجكم ان كبت بادره الى من عذاب العذاب عذابكم ان من من شرك حمتي تؤمنون الله ثم الله ثم لا اله الا الله ثم في سبيل الله كيف كل باقوالكم ليمكن كل جهاد وانفسف نفذ ذلك المذكور كامل ذلك المذكور كامل صو الشاي من الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله الى يا رسول خير لكم من خير من كل شيء انك خير با ان تعلمون الى لو قلت يغفر لكم ان بالله في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 ذلك اذا نكل بثكول كلا سو شيغ مينك الفرن الذنوب وادخال الشناطي ذنوب تا الله في تشالويل لا اسكريا الفوس واللبان العظيم وينظر واخرى ورق محامي شناطر اخرى الأخرى اخرى نعمه قر نعمه با صوت حبونها انت تعيشه كبدل يقول لكم من الله أن الله حدثك هذا هو وفاق فريق لكي يكون هناك فريق فأنت تحققه قريب الدول وقشرنا بكسوطانة وبشارة المقنين تدكى حقردني يا أيها الذين تدكى آمنوا حقردني وكورون وقد أنصار الله يقول لك كما قال إصدر مريم سيد الحيسي إنا مريمها اويري للحواليين تيسي من أسعار تيسي سيده مانكم الى هذه انصاري جرقال اليالك مانكم الى هذه انصاري كوا عنها جرقال في دعوة دعوة جرقال الي الله الله حاندتك اوه يا قال الحواريون اصحابك الله بحيسر نحن عمنا انصار الله جرقال اليالك فاملت وحرهم الي ضائفة طلقاء كواحدا كو من بني اسرائيل الهد بني اسرائيل كميدة وقف رب واحد قالوا له طائفه كو قال تعالى الى وير في يدنا وحنك الذين يؤمنوا حق ربهم على حدوه الرودي او كو قال لها اياك تكوتين وجارنا فاسقم المؤمنين يا وحن الذين قوه قال مغرو افكا حاف بيقول يقول تعالى امرا عباده المؤمنين An yakonu ansar Allahi fi jamii ahuvali bi aguali wa afaalini wa anfusim wa amuali wa an yestajibu lillahi wa lillnasulim kama Allah subhanahu wa ta'ala wudhulay haasabu amra abdo majis mõmin inta iman ka laha taadana ilahe amra yal allah that kua ق وحوي الحد الدنائي دي ديلاوي ديم باسغوا شاقا كمان عبد الدينات علي وامن maalinta iyo qolada iska xumaato ama waxa qasaaran ama faa'iido waya waar mari muru di shaqadi sabax habii diiro koono auto fadhiis انا يا شيخ هذا اسمعوا مره حسبي الشيطان دايسا استا افعلوا هذا اللي مني ماما الشيطان طقم حسو شيطان طقرو ما بقوا سيرب عاد تكوا Ja sa oled maadikalab taga, ma olen maadikalab lukka, lendurie, ja utagegi fistike, jesirele, ja mandurie, ja atlanta, ja utagegi maa-alasid, ja ma olen maadikalab, ja ma olen maadikalab, ja ma olen maadikalab, ja ma olen maadikalab, ja ma olen maadikalab, ja ma olen maadikalab, ja ma olen maadikalab, ja ma وغا بت كاوت دين ككبي حلمو محمد صلى الله عليه وسلم يابيل عدن لا حربيا وادك اوتاغا قيلان تاخلاق د صوبا يتاكن اسلام مادو د كفرع اي لا دغلامو فيسك يا معاصي يا خمانتو وحوا صد حظ سو ويتشي دي فارا سفران كرا سوك يوك تيرمان سو ويتشي مركا ابينا حالغا ربا وحا لغا اسم الله كل ناصر لله حالتك الى عافك وانصار الى هينا ببطان الله اول وكان الامر حالبه النطن ما مركب مسك الجوب تكلي مال كسوت الجوب حالتك صوت سران حالتك يريديه حالتك عزت حالتك وحويان قوته حالتك ضعفها حالتك فوقي حربك النمد واحنا ناصر الى ku eeshine wugugaga marka la hadroyo dadna way u doolayn xaqadna baadna baad ka ansartay ilaahay marka khatley af ay sheege wugugaga naftina ugu gagaabo marka ay taato musul ya gala dagaalkood waxway naftina bixiy إلى عند الرسول كيس اطيوه او اوتير نالبه دي قالكوري يدي يا ايها الذين آمنوا حذرهم يينوا كونوا احد انصار الله غرغار على النقد اي انصار الدين لا يرو اه الى الدين كيسو او كما قال عيسى ومريم صيده عيسى ومريم اوي للحواريين اصحاب من كم يقعب أنصارك عنه في الدعوة إليك يرس عن تطعبه إلى الله ويقع أن تطعب عن صنا تطعب عن إله إليه الله يحابه الله أداءه أطاعه قال الحواليون ساحبتي صح سواء إليه نحن أنك أنصار الله يلقع أنك الدين كلاه جرق كم يقعب عن صنا إن الدعوة فأمرت واف قميلي المركذ في حق اليهود بايفاتونكو كؤخذوا من بني اسرائيل كاملا وكفر ادوان كانو ذايفاتونكو قات على الهو خبير فايتنا وحوجنا بغاغني حق ذليه على ادوه وغلبوا ادو بغاغني فاسبقوا حين المؤمنين ظاهر لقوه الصريون اذك قال تعالى Ja hei, juhele, teine, ta kaamanu, haakakune, hei, no, kuhu ma haava, saallahi, rehi, kergare, jalgise, kanata, ina Maryann, uiri, kuiri, kua, niga, jiga, gara, idallahi, figade, oti, da, oti, da, oti, da, oti, da, oti, da, oti, da, نحن انظر انصار الله جندار يلقي الله فمن ودوا الرميده الطائفه قاح قوا بني اسرائيل بنو اسرائيل كاملا وكفروا وجاؤوا ذي طائفه قاح فيا ابن على عدوهم الله سبحانه على